لإِنْ أُخْرِجُ لَا يَخجونَ معَهُم وَلَئِن قُوتِلُ لَا يَصُرونَهُم وَلَئِن صَرُهُم لَوَلّ الأدْبَ وَل إِن صَرُهُم لَوَلّ الأدْدَ رَثَُّ ل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 لَمَّا كَفَرَ قَالَ إِ بَر أُ مِن كَئِن أَخَافُُ اللهَّه رََّ